الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب قال في الشرح أجمع على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس, ورس ولا زعف متفق عليه ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام باسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزام وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل, وقرنفل ودار, ودار صيني قاله في الإقناع فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عفيا لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدا لاستدامته المحظوره من غير عذر الرابع إزالة, ازاله الشعر من البدن ولو من الانف لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الايه نص على نص على حلق الراس وقصنا عليه سائر شعر البدن وتقليم الاظافر قال في الشرح أجمع على انه ممنوع من تقليم اظافيره الا من عذر وأجمع على أنه يزيل ظفره إذا انكثر الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكون إجماعا لقول الله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وعنتم حرم الآية والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع أصحابي له محرمين وهو لم يحرم فأبصر حماراً وحشياً وأنا مشغول أكثف نعم، فلم, فلم يؤذنوني به وأحب لو أني أبصرته فركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سالوا نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال هل احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكل ما بقي من لحمها متفق عليه وافساد بيضه لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيض النعام قيمته وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه وقتل الجراد لانه بري لانه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر رحمه الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو, هو من صيد البحر قال عروه هو من نثره الحوت والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو ابيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام اذى حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال هي أهون مقتول وعن, عب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى, تلك ضالة لا تبتغى ولا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب مكان العقرب متفق عليه قال, قال مالك رحمه الله الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل, مثل الأسد والذئب والنمر فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذن من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات الموذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه هذه من محضورات الإحرام قصد شم الطيب والطيب كل ما يتطيب به مما له رائحة زكية أو له لون يتجمل به هكذا والدليل قصة ع ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرمه عليه جبه وقد تظنه بالطيب فقال له انزع عنك الجبه واغسل عنك أثر الطيب وافعل في عمرتك ما أنت في حجتك ما أنت فاعل بعمرتك فهكذا أمره بأن يغسل اثر الطيب ولم يأمره بالفدية لأنه كان جاهلا كذلك أيضا قصة الرجل الذي مات وهو محرم في عرفه أسقط من دابته من بعيده أفاندكت رقبته أفمات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر وكفنوه بيه وبئه ولا تمسوه بطيب وفي رواية فلا تحنطوا الحنوط أنواع من الطبي يطيب بها الميت بعدما يغسل فلما نهي عن المحرم مع أنه قد مات الدل ذلك على أنه يحرم عليه إذا كان حيا أن يتطيب فهكذا يقول الشارح ابن أبي عمر رحمه الله أجمع على أنه ممنوع من, من الطيب يعني المحلم ولا يجوز له لبشثه من مطيب لقصة ذلك الرجل يقول لا علم فيه خلافة في حديث ابن عمر لما ذكر المحورات من الاكسيا قال لا يلبس الخميص ولا الامامه ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسته ورس او زعفران الورس قيب يعني يصبغ به الثوب والزعفران كذلك ايضا يتطيب برائحته وكذلك بلونه يصبغ بها الثياب وكذلك ابعض الاعظم أفلما نهي عنه أدل على انه لا يجوز ان يتطيب وهو محرم كذلك لا يمس ما يعلق لانه تطيب لبدنه فلا يمس الشيء الذي يعلق بيده يعني كمسج مثلا او دهن اعود او نحوه ما اذا مسه بيده او باصبع علق منه وكان له رائحة فلا يمسه فذلك أيضا لا يجوز استعماله وما دام محرما في الأكل والشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه بحيث أنه يعني يجعله في طعامه أو في شرابه أي كان ينقل عن مالك رحمه الله أنه لا يرى بأسا بما مست النار من الطعام وإن بقيت رائحته وطعمه وذلك لأن الأطماء التي تتاجه إلى طبخ لا بد من الطبخ لأجل الطعام قد يبقى لها رائحه البر يكون له رائحه اذا طبخها ونحو ذلك وكذلك ايضا الارز وبقيه الاطعمه واللحم قد يبقى له رائحه ويكون له طعم وهو بحاجه الى اكله ما دام محرما يقول يرخص في شم الفواكه التي لها رائحه يعني بعض الفواكه يكون لها رائحه نوعا من البطيخ لرائحه تسموه الان الشمام عليه برائحته وهو يأكل إن بعضهم يشبه إلا أنه ليس أعمى له في لونه ولكن له رائحه فلو شم شمه الا بس بذلك وكذلك إذا شم البرتقال والثروج له رائحة عطرة شبه النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن به أي بقوله مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل العترجة أريحها طيب وطعمها طيب فلو شم العترج أو مثله البرتقال أو التفاح أو الخوخ ونهو من الفواكه فلا فيديت علي وكذلك نبات الصحراء النبات الصحراء النريام بتمع بالمطر في الصحاري وقد يكون لها رائحة عطرة مثال ذلك الشيح نبات معروف له رائحه القيصون ايضا نبات تأكله الدواب وله رائحه الخزامة نبات كذلك ايضا له رائحه رائحه طيبه وهكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب يعني هناك نباتات يغرسها الآدميون المثال ذلك الحن المعروف العدنه تصبغ به الأيدي ونحنها النساء يتجملن به ولذلك لا تتهنى الحاده ولكن المحرم الاحرام لا يمنع أنها تهني يديها الاصفر لونه كلون الزعفران ينبت يبذر وينبت العصفر الكرم هل ينبتون آدم ايضا اي يقولون انه ينبت بكثره أي في بلاد الهند هذا الكرنفال ويسميه العامه المسمار يعني انه على هيئه المسامير الصغيره له ايضا رائحه ولكن لا يرسلون بها الطيب ومع ذلك كان كثيرون من الطلبة العلم ينهون عن استعمال حتى يجعله في القهوه الكهوة ايضا لها رائعة ولا يستغنون عنها عادة يعملونها ويشربونها فإذا استاجوا إلى أن يجعل فيها هذا يعني الدواء الذي هو القرنفل او الزنجبيل او الفيل فلا مانع من ذلك وكذلك الدار صيني الدار, الدار الصيني هو يشبه كشر الشجر، معروها ابياب الاسم ويسمى عبا القرفة يأكل وأحيانا يدك ويجعله الطعام وله له رائحة ولكن لا يقصد به الطيب وهذا وبعضهم يبدل الصاد سينا هل يقول بعضهم انني بالشاهي لست في شاهي ولكني احب الدارسين الذي هو الدارسين هذا يقول هم اللبس أو تطيب أو ابط رأسه إناسياً أو جاهلاً أو مكرثاً فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عُفِيَ لُمَّةِ عن الخطأ والنسيان ومشتكيه عليه أحده مشهور وإن لم يكن بهذا اللفظ اللفظ المشهور إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما شكره عليها هناك أيضا في هذه الازمنه بعض الأشياء التي يستعملها الناس من ذلك هذه المناديل كثير منها معطرة مكتوب عليه أنه معطر إذن ذلك لا يستعمله ما دامه محرما لا يتنشف به يوجد مناديل يتنشف بها, ليس بها ليست معطرة وكذلك أيضا هناك الصابون يسمى الصابون الممسك هذا ايضا الاصل انه انه لا يستعمل كلمة ممسك تدل على هي رائحة مسك او نوع من المسك ولا يستعمله مداما او محرما سيجبه صابونا ليس فيه هذه الرائحه أو ليس ممسكا الفل هذا الذي يسمى التائد يكفي فيستعمل زمن الإهرام يقول مثلا إذا لبس وهو ناسي فلا شيء عليه لأن الناس مذور وكذلك اذا لبس وهو مكره اكره على اللبس او كان جاهلا باللبس فانه والحال هذه يكون معذورا و اكد ايضا لو غبط راسه وهو ناس او جاهل فانه لا شيء عليه وكذا إلا, إلا تطيب تطيبا ناسيا أو جاهلا ففي هذه الحال أو هذه الحالات يعفى عن الناس وعن الجاهل وعن المكره إذا لبس أي لباس حتى ولو السراوي القصير الذي يسمى تبان بعضهم يتساهل وينسره ويحرم ويشد فوقه الإزار وقد لا يتذكره إلا إذا جلس مثلا يتبول فمتى ذكره نزعه بالحال لاعتبار انه محرور لان هذا السراويل القصير شبيه بالسراويل الطويل والسراويل كان نصا عليه نصا عليه بالحديث في قوله لا يلبس لا يلبس القميص هكذا لا يلبس القميص ولا الامامه ولا البورنس ولا السراويل فلما نص عليه دخل فيه هذا اللباس الذي هو التبان كذلك أيضا أعبابهم قد ينسى ويبقي عليه الفانيلة ويجعل الرداء فوقها فاذا كان جاهلا ثم تذكر نزعها بالحال ولا شيء عليه كذلك اذا كان مكره فانه متى زال الاكراه نزعها بالحال أما إذا تركها إذا ترك مثلا تغطية الرأس وهو لا عذر له فإن عليه الفدية أو كذلك ترك الطيب ويكذر على غسله وإزالته في هذه الحال أن نقول إن عليه أن يفدي أو ترك اللباس كالسراويل أو التبان أفإن عليه أن ينزئه فإذا أقره واستدامه أفعليه الفدية لأنه استدام محظورا بلا عذر هذا ما يتعلق باللباس وتغطية الرأس ومس الطين أجاء بعد ذلك المحظور الرابع إزالة الشعر الأصل تحرم شعر الرأس لقول الله تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديمه إلا ولكن لما جاء نهي عن نزالة الشعر أجاء للحكم عاما فقالوا شعر الرأس وكذلك شعر الشارف ولو كذلك شعر الوجنة و الحقوا به ايضا شعر اليدين اذا نبت شعر في يديه ا في الكهف أو في الذراع او في الساق او نحو ذلك وأدخل فيه ايضا شعر الانف الشعرات التي توجد في داخل الانف انبتها الله تعالى لحكمة وهي انها تتلقف ما ينزل من الأنف وكذلك عظى فيها مع ذلك تنقية النفس فلو أزال هذه الشعارات فإن عليه الفدية النص في القران على حرك الرأس ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولما ذكر الدخولهم قال الا تأذكروا أن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ثم قال محلقين رؤوسكم مقصرين فدل على أنهم اذا تحللوا أحلقوا الرؤوس النص على هلك الرأس ويقاس عليه بقية الشعر من البدن سواء من داخل البدن كداخل الأنف أو لو قص من شعر اللحيه أو الخدين أو الحلق أو الصدر أو العانة أو الأرض سائره البدن. أجعل البدن أجعلوا ملحقا بذلك تقليم الأفكار وأسرفا أجعلوا تقليم الأفكار محورا خاصا أعطوا على أعلى حلق الرأس الذين جعلوا محورات في السعر. اكلوا اللباس وتغطية الرأس إذنان ومسو الطيب وحرك الشعر وتقليم الاظهار هذه خمسة والسادس كتل الصيد والسابع عقد النكاح والسامن الجماع التاسع مباشره فالحصل أنه, أنه ها ادخل أدخل تقليم الأظهار تابعا للرابع الذي هو الشعر نكر عن الشالح اذا اطلق الشالح فانه ابن أبي عمر شرح كتاب المقنع لعمه المقنع لعمه الذي هو أبو محمد بن قدامه يقول اجمع على انه ممنوع من تقليم اظهاره الا من عذر يعني إذا كان فيها طول مع أنه اذا خاف انها ترضيه وتطول فانه يتعهدها عند عقد النيه عند الاهرام ا ممنوع من تقليم اظهاره الا من عذر وأجمع على أنه يزيل ظهره إذا انكسر لو انكسر واحد من أظهاره قد يتألم من بقائه فلا فأي يزيله ولا فدية عليه فأما إذا اتعمد أخذ شيء من الشعر أو من الأظهار فإن فيه الفدية الخامس من المحظورات والحقيقه السادس أكاتل صيد البر الوحشي المأكول صيد البر وإراد بذلك كلنا ما يقتنص يعرفنا الصيد في قوله لا تقتل الصيد ما المراد الصيد كأنه مصدر وصاد يصيد صيدا مصدر ولكن عومل معامله الأسمى أصلح كأنه سم فلذلك يقولنا قتل الصيد يكافر الصيد ما أثر ما حصلت عليه من الصيد فهيقولون صيد البر أبقي لا في صيد البلد لا يسمى صيدا إن كان ينفر يسمى صيد حتى العصافير من الصيد لأنها تعتبر من صيد البر والحمام يعتبر من الصيد من صيد البر لا بد أن يكون متوحشا أما الذي ليس بمتوحش الذي يعرف الناس فلا يسمى صيدا ولا بأس بقتله الدجاج لا يسمى صيدا لأنه يكون مع البيوت يكون في بيوت الناس يقول فيه بعضهم أكذا دجاج البيوت لهم نريش ولكن لا يطرن مع الحمام أكذلك أبعض الطيور التي تعرف الناس أكالأوز هذا أيضا يعرف الناس ولا ينفر ليس مثل المتوحش يباح صيده أو جمحه وكذلك أيضا الباب الذي يكون ألوفا أما الهمام فالأصل فيه أنه متوحش فلذلك إليه يجل قتله على الإحرام بناء على الاصل وكذلك لو استأنس به الصيد اي لو استأنس يعني استانس مثلا الربي واصبح موجودا متواجدا في الحظائر التي تكون فيها الغنم نقول إنه لا يزال اسمه صيد وكذلك إلى الثانس الوحيل. وما أكبه. أن يكون الدليل قول الله تعالى. وحر ما عليكم صيد البر ما دمتم حرها. التهريم يدل على المنع. وأن ما فعله بينهم عاقب. ويكون عليه بديهه ما دمتم حرمه هذه في سوره المائدة وفي سوره المائده كقول الله تعالى أول السوره يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حر غير محلين له انتم حرون وكذلك في سوره المعدا عظه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرون هكذا جاءت هذه الآيات في منع قتل الصيد يقولون إن قتله يعتبر ترفها والملهم من هي من الترفح الذي وتجمل ونهو ذلك كذلك ذلك الدلالة عليه والإعانة على قتله لا تجوز ومن فعل ذلك فعليه فدية هلو قتله إنسان غير محرم ولكن الذين دلوا عليه أو ساعدوه ليسوا محرمين فإنه لا يجوز عليه فدية على الذي تسبب في قتله إذا كان محرما. لان ذلك إعانة على المحرم قال حديث أبي قتادة. ذكر أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصعبة يتوجه من المدينة سنه سنة ست. في زمن الفديبية وأحرموا من الميقات الذي هو ذو الحليفة وتوجهوا إلى مكة وأما أبو حنيفة فجاء من الساحل ولم يمر بالميقات الذي هو ذو الحليفة فعزم على أن يؤخر الإحرام إلى أن يأتي الجفة التي هي قرب راغ خلم يحرم وأصحابه لك إهم الطريق وهم محرمون وهو لم يحرم. فكان كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون لا وليس بمحرم يقول في أبصر حمارا نفسيا لأنك من الصيد. والعامة يسمونه الغيحي يعني أكبر من الضابع وقريب من الوعيد ويقول أنا مشغول أقصف نعلي كأنه مشتغل ما رفع بصره يقصف يعني يصلح على يخلزها حيث قد انقطعت فلم يؤذنونه رأوا حمارة شيئا ما رأى عليهم ولم يؤذنوه به لأنهم محلمون ولكن أخذوا يتعجبون يوجدون أنه يبصره يوجدون أنه يكون مبصرا له حتى يصيده ومع ذلك ما قالوا هذا, هذا ولكن كأنه لما سمع تعجبه من كبله وقربه يفاطل له وانتبه ولما انتبه عزم على أن يعتره عند ذلك أراكب فرسه ونسي الصوت والرمي السوط الذي يضربه به والرمح الذي يطعنه به ولما نسيك قال لهم ناولوني صوتي ناولوني رمحي فقالوا له والله لا اناولك لا اناولك شيئا ولا نعينك عليه فنزل واخذ صوته ورمحه اسم ركب ثم تبع ذلك الحمار الوحشي الى ان وصل إليه الى ان أدركه ثم طعنه بالرمح فعقره ونزل وذبحه وجاء به الى قومه وجاءوا ياكلون منه ثم تذكروا وقالوا كيف ناكل ونحن محرمون والله يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرنا وهذا من صيد البر فتوقفوا عن الأكل وشعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل منكم أحد جله عليه قالوا لا هل منكم أحد عاون وساعد قالوا لا قال فكل ما بقي فكونهم لم يعينوه يدل على اعتقادهم تهرم الإعانة عليه أنه عرفوا أنه حراما المساعدة على عقله لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل احد منكم امره ان يحمل عليها قالوا لا هل اشار اليه احد اشار اليها وقالوا هذه يا ابا قتاده قالوا لا فقال فكل ما بقي من لحمها اباحها لكم ولكن أشكل حديث آخر صحيح عن الصعب من قتامة أنه أهدا في تلك العمره أهل النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش إما رجل حمار أو شدق حمار أو بعض حمار بعض حمار وحش ارسل صاده وجاء به واهدا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل ورده عليه فرأى فيما يؤدي الى كيفه وكنت تقبل الهديه فرده واعتذر وقال انا لم نرده إليك الا ان خرون اي وجمعوا بينهما وقالوا ان الصيد حلال إذا لم يساعد عليه المحرم اما اذا ساعد على صيده فانه يكون حراما جاء بذلك حديثنا جابر صيد البرد لكم حلال وأنتم محرمون اذا لم تصيدوا ولم يصد لكم يحرم إذا إفساد بيضه أرغي أنه صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام قيمته إذا أفسده بأنه يتصدق بقيمةها لمساكن الحرار وكذلك حديث أبيه رأيها مرفوعة أفي بيض النعام ثمنه بيض النعام أبو حباس يقول فيه كيمته وأبو فريره يقول فيه كيمته في بيض النعام ثمنه إذا أتلفه وكسره وقتل الجراد الجراد معروف لأنه بري يشاهد طيرانه بالبر ويهلكه الماء إذا غمس به معرف انه ليس من جواب الماء ليس من دواب البحر فإذا وقع في الماء وغمس فانه يموت وفنا كذا هذه مرفعا بغريضة إنه من صيد البحر يقولون هذا الحديث وهم أي غلط ذكر ذلك أبو داود هذه هي رواية الرواية الثانية عن الإمام يحمد أنه لا جزاء فيه وأنه صيد البحر هكذا قال روى بن عباس أروي عن ابن عباس أنه قال هو من صيد البحر وأن عروة بن الزبير قال أعذو أن حوت يعني حوت من حيتان البحر ينفره يخرج كأنه ذبابا من أحد من خرأه أو منهما ثم يكبر ولكن ألا الصواب الثواب أنه ليس نثر تحود وإنما هو أعكد خلقه الله وهو يتوالد بكثرة يركب بعضه بعضهم يذكرون الإناث ثم إذا امتلأ امتلأ زنبها بهذا الحمل غرسته في الرمل او في التراب يعني عندها قوه تغرس او لو كانت الارض صلبه تبله ثم تحفر تحفر الى ان يذهب ذنبها قدر مثلا اربع سنتي ثم تنفر فيه ذلك البيض الذي هو في بها. بعد ذلك تدفنه تجعله فوقه شيئا من التراب ويتساوى الأرض وهكذا بعد مدة هذا البيض يخرج يخرج هبة صغيرة يسمى الدبأ هذا الدبأ يخرج كأنه جراب صغيرا ثم لا يزال يكبر يأكل ويكبر إلى أن ينتهي كبره وتمتد جناحه ويطير بعد ذلك فإذن الله أنه يتوالد فعل هذا إذا أردنا أنه يتوالد فهل له حكم صيد البحر أو صيد البر المشهور أنه له حكم صيد البحر يعني أنه لا فدية فيه ولكن لا يتعمد صيده وإذا صاده خطأاً فلا فجاه قد يكثر في بعض البكاع حتى ينبسط على الأرض إن على الأرض وإذا مشت السيارة فانها تمشي عليه فكم واحده انت تموت بسبب عجلات السياره الافن عشرات الالوف فهل يقال انه يفجي هذا كله وكذلك ايضا قد يطاؤه إذا كان يمشي ابن عليه ويموت بوضع شيء كثير ولكن الأولى أن أقول إنه لا يتعمل ذبحه وإلى ذبحه بغير اختيار فلا واذا أنت عمل الإخرام فلا هو أي صيد ما بلث إلى الفدية أفرى أبلغهم أن فيه فدية قليلة أذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال تمره خير من جرادة يعني إذا قتل جرادة فإنه يتصدق بتمره عن كل واحدة وبعضهم يقول يتصدق بقبرة طعام قبرة من طعام دقيقا أو من بره أو نحو ذلك يعني في كف هكذا ثم التكلم أعضاء على القمل هل يجوز قتله أم لا القمل لو بن صغيرة تتولد في الرأس إذا كان فيه وسط وتتولد أعضاء في الثوب. إذا اتسخى بالعرق ونحو ذلك وتكثر ويكون لها أذى بحيث أنها تأكل من الرأس فتجد صاحبه يحك رأسه هذا القمل وكذلك أيضا في السيار يحك جسده إذا كان في هذا القمل قد قال انها أقلت في هذه الازمنه بسبب ان الناس استعملوا الثياب النظيفه يعني انهم اذا نظفوا الثياب وغسلوا الرائحه التي فيها ونظفوا الراس غسلوه بصابون او شيء يزيل الوسخ عنه لم يتولد فيها الكمل فلذلك الكثير الان يقولون لا نعرف الكمل ان الكمل قديما كان قل ان يسلم احد ان يتوالد الكمل في ثوبه او في شعر راسه في هذه الشعب بن عجره احرم معه في عمرة الحديبيه وكان عليه جمة رأس جمة شعر ولما أحرم أكاثر القامل في رأسه يقول حميلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر على وجهي فقال صلى الله عليه وسلم أيضيت هوامك يعني شبهها بالهوام لأنها تؤذي بحيث أنها تصل إلى جلدة الرأس وتأكل منها لها منكار محدث فقال نعم فأباه له أن يحذيك راسه حتى يزول ذلك القمل ولم يأمره أن يفديها عن ذلك الكامل الذي مات بعدما ازال الشعر والحاصل لأنهم يقولون لا يقتل الكامل لانه يترفه بازالته يقتل الأخورة يترفاه يعني يتنعه من أخوه يترفاه بازالته ولا أبيه الم يتركه كعب بن اجره فلو ابيح قتله كعب بن اجره سجع ليتنازل على وجهه فلو ابيح قتله لقتله كانوا يقتلونه بالاصابع بين الاصبعين الروايه الثانيه يباه قتله يجوز ان يقتله المحرم يفرقه بين أصابعه أو يقتله من أضغاره يقول لي من أكبر الهواء من يعني يتولد ويسوي حكة بأكله من المشرة من أكثر الهواء من أذع حكي عن ابن عمر أنه قال في القملة هي اخوه مقتول اذا قتلها فهي هينه ليس لها اذى ولا قيمه روي عن ابن عباس سئل الله قيل اخذت امله وابقاها ثم طلبها فخبرت انها ماتت بسببها فقال ابن عباس تلك ماله لا تبتغى يعني لما ظلت ظلت لا تبتلى أي لا عجة إلى طلبها لا تبتغى أما البراقيس فإنه يجوز قتلها أو يسن قتل كل مؤذن مطلق البراقيس نوع من الكامل تبار رؤية ذكر الخطاب في شرحه لثنن بن أبي داود عن بعض الأزمة قال رأيت عرابيا يفلي ثوبه فيقتل البراغيث ويترك الكامل فقيل له لماذا فقال أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة يعني شبه البراقيس الكبيرة أبي الفارس الذي يقتل وشبه سائركم الكبير الباكية التي أستثراقيس شبهها بالرجالة الذين يمشون على الأرجر فيقتل كل مألم الحرم الإهرام ولا جزاء فيه إذا قتل أفليس فيه فدية الحديث عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم أسمىها فواسك لكثرة الأذى لكثرة الأذى أنها تؤذي في الحل والحرم والإحرام الحداء والغرام والفأرة والعقرب والكلب العقور الحدي طائر أحمر في حجم الغراب تؤذي تقطف اللحوم وتقطف الثياب اعتمدت انها تعتقدها شبه لحم فلما كانت تؤذي بها بالاختصاص وبهي حقت لها بالحرم والاهرام الغراب معروف هذا الاسود الذي يضرب ابي سوى عنده المثل فيقول بابهم إذا شاب الغراب أتأت أهلي وكان الكار من الحليب ويقول آخر ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيء في الكلاب أهل الغراب أنه يقع على ظهر البعير الذي قد حمل عليه وتمزق أي شعر ظهره فإنقره بمنقاره ويأكل منه وربما مات البعير بسببه لأنه منقاره محدد فلذلك وبيع قاتله لأنه من المؤذي الفأرة كذلك تخلق الأفقية والقرب وتسقط في الأدهان وفي المياه وأنحو ذلك فهي من الفواسط الأقرب تقتل لأنها من ذوات السموم وكذلك الحية ويشده. ثم أشد حية الكلب الأقبر كذلك يقتل يقول مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعد عليهم يعني كل ما يعدو على الناس يسمى كعقورا ما عدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر هذه كلها من العقور تعقر ومثل أيضا الكلب الذي يعلى في البلد الكلاب المالوفه لان بعضها قد يعد على الناس ويعقرهم ويشق ثيابهم ويعضهم له ذلك فكل ما هو عفوه يجوز قتله او يسل حتى يكفى أذى فيباه قتل كل ما فيه أذى من سباع البخائن يعني هذه الأسد والذعب والنمر وجوارح الطير التي تؤذي هذه الغراب والهداء ويحق بها أيضا العقاب والشاهئين والرخم لأنها قد تؤذي والحشرات الحشرات المؤذية ويدخل في ذلك الزنابير والدبر والزباب والبراغيس والبعور الذي هو النموس ويسمى ايضا البق وكذلك هذه الأفزاق التي تكون في البيوت ورد الترغيب في قتلها في قتل الوجق وان من قتله بضربه واحده في اول ضربه افلاه ثلاثون حسنه الى اخره فهذه كلها يقتلها المحرم وتقتل في الحرم والله اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في أحكام الثمار والجلالة وعداب الشرب والنوم ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن للفم واليد وكل أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي ولا تشرب من في, في السقاء وثلمة الإنى وانظرا فيه ومصا تزردي ونح الإنى عن فيك واشرب ثلاثة هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكرهه ومتكئا زيدي ويكره باليمنى مباشره الاذى واوساخه مع نثر ما انفه الردي كذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراى ظهره اشهدي ونومك بعد الفجر والعصر او على قفاك ورفع الرجل فوق, اخته فوق اختها فوق اختها, اختها مددي ويكره بين الظل والحر جلسه ونوم على وجه الفتى المتندد وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي وضطفيتين يقتل وابتر حية, وابتر حي وابتر وابتر حية وضطفيتين يقتل وابتر حيه وما بعد اذان يرى أو بثدثدي ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي كذا تركوب البحر في هيجانه ووقع النساء في السفن في نص أحمد مثاله من آداب النعم وآداب الشراب وآداب الأكل بمعنى أن الناظم رحمه الله يرسل هذه الإرشادات وأدلةها مأخوذة من السنة وبعضها ايضا مأخوذاً من الآيات ونحوها يتقدم أنه يسن أن يغسل اليد قبل الطعام وبعده وغسل يداً قبل الطعام وبعده ويكره بالمطعوم غير مقيد اي يكره ان تغسله بالمطعوم يعني كان تغسل يديك بشيء مطعوم كالدقيق الطحين ونحوه ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد لما ذكر انه يغسل اي تغسل اليد قبل, اليد قبل الطعام وبعده ذكر أنه يكره أن ينام قبل أن يغسل يديه أو ينظف فما من الدهن أو من الألبان أو من الأطعمة أو من اللحوم أو من الشحم، ونحو ذلك ذكر أنه غسلها من قبل الطعام أمنة من الجذان وغسلها بعده أمنة من الهوام وذلك لان الهوام تأتي على رائحة الدسم الحية والأقرب ونحوها فإذا نام وبيديها شيء من هذا الدسم لم يأمن أن تلتعوا حيةنا نحو ذلك إذا أكان في يده شيء من هذا الدسم الطعم يكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن الذي هو الدسم والالبان اللبن عرض فيه دسم ثبت انه صلى الله عليه وسلم شرب مرة اللبن ثم انه ما بعده وقال إن له دسم يعني ألبا فيشرع اي من قبل بعده ينظف الهم وينظف اليدين اليد التي أكل بها يقول بعد ذلك وكل طيبا أو ضده ويلبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي الأكل يكون من الطيبات ولا يكون من الخبائث إن الله طيباً لا يقبل إلا طيبا فالأكل لا بد أن يكون من الطيب غير الطيب إما أن يكون خبثه حسيا أو خبثه معنويا فالذي خبثه حسي أتى الميتة والحشرات والأقلال القادرات والعيجية والعذرة هذا خبثه حسي تنزر منه النفس وتستخبثه وكل ما له رائحة منتنا اللهم إذا تغير وطال بكاؤه في غيرها لا جهنفها فإنه يتغير يكون, يكون منتنا خائسا فلذلك لا يجد أكله كذلك يقول البس الذي تلاقيه اللباس الذي تعتاده واللباس المناسب البس الذي تلاقيه من حل اذا كان من كسر حلال ولا تتقيد لا تتقيد بلباس خاص بل اللباس الذي يعتاده اهل بلدك قد تكون عادة لبس القميص أو عادة لبس فانيرة أو جبة وتحتها سراويل ما يسمى بالبنطلون البس الذي تلاقيه ومع إفته فأتركوا <تصفيق> <تصفيق> يقول وما عفته فتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي اعتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عائب الطعام ما عاب طعاما قط هكذا ذكرت عائشة وغيرها ان اشتهاه اكله الا تركه ولا يقول انه فيه كذا وكذا يعيبه امل ان ياكل منه دون ان يعيبه فلذلك يقول ما افته فاتركه غير معنف يعني لا تعنف الذي صنعه واصلحها لا تقل أطعامك أو خبزك فيه كذا وكذا ليس بحسن ليس بطيب أو ما عشبه ولا عائب الرزقا وبالشارع اقتد من صلى الله عليه وسلم ولا تشرب منه استقاء وظلمة الإناء يقول لا تشرب من استقاء أو في القربة، وذلك لأنهم في العادة يجتذبون الماء بالدلاء من الآبار، ثم يصبونه في القربه أو في السقي أو نحو ذلك قد يكون فيه شيء من الحشرات. قد يكون فيه ذباب أو خمفش أو نحو ذلك أفا شرب من فيه لم يدري أما فيه فقد يبتلع شيئا من هذه الحشرات أفا يتأذى بذلك هذه إلا وكذلك أيضا قد يكون سببا لشركه انه اذا شرب من فم السكاء شرقه حيث انه لا ينظر الى ذلك الشراب سواء كان لابانا او ماء او عصيرا او نحو ذلك وثلمه الاناء اذا كان في الاناء مثلا ثلمه في طرفه يعني شق او شعر أو صدع أو نحو ذلك فلا تشرب من هذه التلمة لانه قد ينصب الماء معها على ذوبك أو نحو ذلك أو قد يكون لبنا أو نحوه فلا تشرب من هذه التلمة وامورا فيه قبل أن تشرب انظر في هذا القدم حتى لا يكون فيه عشرات إذا كان فيه عشرات كذباب أو بعور فإنك تزيلها قبل أن تشرب حتى لا تتأذى ونصا اتزرد أي اشرب نصا الازجراد الابتلع عزلد يعني ابتلع اتذرد يعني ابتلعه بعدما ما تمصه فجاء ذلك بهديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فليمص الماء مص ولا يعب عبا أفإنه من الكباد يعني أن المص يسبب الكباد الذي هو مرض الكبد إذا غير إذا عب عبا أخذ يعبه عب ينصب على الكبد أفاع يتأذى أتتأذى الثبد وتمرض من الانصباب بخلاف ما إذا كان يمصه مص ونحل أرنا عن فيك واشرب ثلاثة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ثلاثة أنفس أثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أعاني النفس في الشراب، أعاني النفس فيه فقال قائل أني لا أشرب بنفس لا أروى قال أفأبني قده عن فيك يعني تشرب وتنصفه ثم بعدما تشرب قليلا تحتاج الى نفس تنحيه ثم ترد ترده وتشرب ثانية ثم تحتاج الى نفس وهكذا ثلاثه ونحل الانا عن فيك واشرب ثلاثه يعني بثلاث انفاس هو احنا وامر ثم اروى لمن صدي الصدى الظما هكذا جاء في حديث انه اذا شرب مصا اهناوا وامرؤوا واروى يعني أقرب الى أن يكون هنيئا الهنيء هو الذي يسهل ابتلاعه ويستغذي به كما في قوله تعالى فكله هنيءا مريءا المريء هو سهل التغذي نحوه أهنأ وأمرأ وأروأ لمن صدي يعني لمن ضمي وأخذن إطارن واكلن شربه بإسراه فاترأه ومترفه ومتفئا زدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بيمينه ويأكل بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ونهى عن الشمال لا يشرب أن لا لا أهدكم بشماله ولا يأكل أنه بشماله فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله فمن إكرام اليمين الأكل بها كما أنه يصافه بها عند المقابلة يحتاج إلى أن يصافها من يقابله يمد إليه يده اليمنى عدون اليسرى فالأخذ والإعطاء يكون باليمنى والاكل والشرب يكون باليمنى واليسرى مكروه اكرهه ومتكئا زلي ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا يعني كونه متكئا على ظهره او متكئا على جنبه يكره ذلك لان هذا لا أكأنه فعل المتكبرين ويكره بالمنام مباشرة العذى وأوسع أخي أم ما بأمامه الردي ما أم فيها الردي. اليسرى أهل يسرى للمكروه أنها النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجي بيمينه الاستنجاء الذي هو مسح الفرجين مسح اثر الخارج من البول او الغائط يكون باليد اليسرى يقول يكره باليمني مباشره الاذى اكل استنجاء نحو ذلك وكذلك الاوساخ تزال باليد اليسرى وكذلك ما في أنفه من الردي, الردي. إذا امتخط فإنه يمتخط بيده اليوم اليسرى فلا يمتخط باليمنى هكذا يقول ما نثر أما أنفه أما أنفه نثر ما الأنف الردي يكون كذلك باليسرى يقول هكذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراوا اهله اشهد أثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا انت على احدكم فليبدا باليمين واذا خلع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنى اولهما أو تنعل اخرهما أو تخلع إترى أمل اليمين أنه يقدمها في ألبس النعل أو الخف بأدل أي الرجل اليمنى ثم بعد ذلك يلبس الذي في اليسرى وكذلك أيضا الخف ونحوه وعند الخلع يخلع اليسرى أولا ثم يخلع بعدها اليمنى واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره أن يتكئ عليها يجعلها على الأرض ويتكئ عليها وراء ظهره يعني كأن هذا أيضا مكروه ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك يكره النوم في هذا النوم بعد العصر ورد ما يدل على كراهته يقول بعض الشعر ألا إن نومات الرحى تورث الفتاة فتوراً ونومات العشي جنون العشي بعد العصر ولكن الكثير في هذه الأزمنة يجعل ذلك عادة وكانوا أصبحوا لا ينام هنا إلا بعد العصر وكذلك ايضا بعد الفجر ويسمى التصبح أي الصبيحه الصبيحة أي بعد الفجر ورد أيضا كراهيته وانه سبب في منع الرزق ذكر ابن القيم في آخر كتاب الطب يقولوا اربعه تمنع الرزق نوم الصبيحه بعد به و ك... الاكل الحرام و نحو ذلك فنومك بعد الفجر الذي هو الصبيحه والعصر او على قفات النوم على القطاع منهي عنه النائم ينام على جنبه الأيمن أو على الايسر ورفع الرجل فوق اختها عمد دي يجوز النائم إذا نام أن يجعل إحدى رجليه فوق الأخرى يمد رجليه ويجعل إحدىهم على الأخرى هذا ويكره بين الظل والشمس أجلسة بين الظل والحر ان يجلس بين الظل والشمس يكره ذلك لقالوا لأن فيه مرض ونوم على وجه الفتى المتمدد النوم على الوجه وهو أن ينام على وجهه بطنه على الأرض وكذلك أيضا وجهه مكرون نوم بين الظل والحر وجلسة بين الظل والشمس نوم على وجه الفتى يقول بعد ذلك وقتلك حيات البيوت ولم تقلها لا لها ذهب سالما غير معتدي فهناك البيوت المهجوره التي ما سكنت مده وتكون خربه غالبا البيوت الطين ونحوها اذا كانت مهجوره قد يوجد فيها نوع من الحيات وهذه الحيات تكون غالبا من الجن المتشيطن فاذا رؤيت في البيت فان صاحب البيت اذا اراد ان يسكنه يحرجها ثلاثا يقول اخرجوا نعوذ بالله منكم لا تضايقون ثلاثه ايام فاذا بقيت بعد ثلاثه ايام فله ان يقتلها وقاتلو كحيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي جاء ذلك في قصه شاب من الصحابه دخل على امراته وهو متزوج حديثا فوجدها عند الباب فغار فقالت اذهب انظرنا على الفراش ووجد على الفراش حاجة ملتوية فطعنها برنهي فالتطنت عليه وقتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيوت اجعلنا المسلمون فإذا وجدتم ذلك فعليكم أن تهذروه ثلاثة أيام فإن عاد فاقتلوه يقول وذا الطهيتين يقتل وابتر حياتين. هكذا هكذاذاذا الطهيتين ويسمى هذا النقطتين نوع من الحياه في رقبه راسه مثل الطهيتين يعني نقطتين أبيض فمثل هذا يقتل ولا يترك وكذلك الأبتر من الحيات الذي هو قصير الزنب هذا عذا يقتل ولو لم يحذر عذا القفيتين اقتلوا أبتر حيه وما بدأ إيزانا يرى يعني إذا آذنت أو ثلاثة هي أبنى رأيته بعد الثلاثة فإنك تقتله أو بفدهة الذي بالفدهة يعني الحياة التي توجد في الصحاري فإنها تقتل ويكره من فوق شط ولم يحط عليه بتحجير إذا كان السطر لم يحجر عليه اليس عليه حجر يعني حجر فالنائم عليه قاد ينقالب ويسقط من السطر فقد يتعرض للموت فلذلك لا ينام على سطحا إلا إذا كان ذلك السطح عليه هجار لم يحاط عليه بتحجير اللي خوهم من الردي، خوهم من السقوط كذلك ركوب البحر في حاله في هيجانه يقولون البحر قد يكون له هيجار فإذا ركبه بالسفينة في حالة هيجانه واضطرابه انقلبت السفينة غرق أهلها إلى ما شاء الله فيمنع من ركوب البحر في حالها يجعل يقول ووضع النساء في السفن أهل نصي أحمد يعني كانوا يركبون سيارات صغيرة فقد يكون أحدهم معه زوجته وقد تبقى السفينة عدة أياما في بجة البحر تخضه وتنخر في المحر فيكره أن يضطع زوجته في حالة كونه في السفر يعني كونه في السفينة هكذا ونقل بها الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على محمد